أكرم الله بعقيدة وأكرمها برسالة وأكرمها بقرآن إلى محفوظة إلى يوم الدين وبخاتم النبيين ماذا تريد أمها أكرر من ذلك ومجد عظيم صنعاته الصحابة الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين هؤلاء الناس يعني أعطونا ونحن جئنا الآن ضيعنا كل شيء جالسين وراء وراء ورا الدنيا زائلة أنت زيوف الثأر في وشكت غبار الظل في أوطانها أنت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار الظل في أوطانها ومضت إلى الأبطال deni üzerine sultanıha قهرًا من أسا هجرانها ورأت مآسينا فثارت عزة أين الألا سلوا ضاء أفانها ترث الأكف الضاربات على العدا وتئن قهرًا من أسا هجرانها ورأت مآسينا فثارت عزة أين الألا سلوا ضاء أفانها رشك السيووف الغر من, من ألم النواف فرسانها, فرسانها تشكو من الدم وتهيم في يدي فرسانها يا ويحنا او ما نجيب سيوفنا وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها الآن قد آن المسير على اللظام كي تحفظ الأوطان من عدوانها وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها الآن قد آن المسير على اللظام كي تحفظ الأوطان من عدوانها وتعيد أم امتنا السليبت مجدها ونفك قيدا ذل من شجعانها وتعيد امتنا السليبت بتمجدها ونفك قيدا ذل من شجعانها وتقوم رائعها وتصول خيل الله في ميدانها تكا العدو وبها جراح هوالدها سكب المهانه في لما تداعى الوهن في شريانها فبكل من اراضي امتي تكا العدو وبها جراح هوالدها سكب المهانه في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها اترمد ارتمد تشكو المهانة من اسى خذ لا نها المسجد الا صار قلبت تشكو المهانة من اسى خذها بها الماء المناادين في صيحه النداء حتى بكى حيران الصوت اذابها يا وحنا ما يحرك أمّا إيمانها تشك الجراح لنا فنُسبل أدم عن عل الدمع تزيل من أحزانها ضع اليهود ترابه يا وحنا أو ما يحرك أمّا إيمانها تشك الجراح لنا فنُسبل أدم عن عل الدمع تزيل من أحزانها أوه من هذا الهوان أماله سيف يعيد لأمتي تيجانها رباه هذه أمتي ألغى بها نزف الجراح وزعزعت أركانها خارت قواها واستبد بها الرداء ظلت مراكبها هوى شطانها خارت خطاها دلة حتى غدا تشكو مهالتها إلى سجانها مأملي عجل به عجل به وسلسلوا فالحق من من اجفانها مأملي مأملي عجل به عجل به وسلسلوا فالحق من من, أجفانها. من أجفانها.